كان الجملان يجوبان الصحراء و ا ل م ق م ر ة كان يسهران جنبا إ ل ى جنبه احدهم على سرج ذهبي الذهبي يحمل جرد الفضيات والسرج الفضي يحمل جردا ذهبيه السرج الأمامي الأمير وعلى السرج الامامي أ م ي جلس ل أ ر ر وعلى ل ا س جلس ا خ ل ل ف ي ج ت ا ل أ م ي ر الى اين كان ذاهبين يقطعان الصحراء ا ل ش ا س ع ة تحرك الجملان بطءا عبر ليلة دي